No, it's you it's ماما يا ماما انا بردان رحت لماما وقلت لها ماما يا ماما انا بردان اخدتني وقالت يا ماما اخدتني وقالت يا ماما في حضني تعال ونام انا طفل جابوا بصحاني صحى احمد واسما كمان والصبح جه باب باب صحى احمد واسما كمان علشان نروح ندرس لنا بعين من ana erit ma ma ba'a salama rokhna ahmed mashi ana ma kunna shayfin دوعة لنرصاص لا من بشر ولا من ناس فجأة دوعة لنرصاص لا من بشر ولا من ناس لا من ضمير ولا احساس ومات الورد مع الاحلام انا طفل